انت حبيبي ولا عزوي احترتي والفق واحتر دليلي انت حبيبي ولا عجول احتر تيول واحتر دليلي انت حبيبي ولا عجول تخلف وتقول وتنسى وانا اوافق هواك وطواعك توعد وتخلف وتقول وتنسى وانا اوافق هواك وطواعك واناش بتعطف وانت بتقشى وبعد ودك غير دي طبعك واحسنتي قدام حق وانت الاساء بتنظر على كتر بغض كنتي قدام حق وانت الاساء تقدر تقولي ايه بس يا اصبا يا محبه قلنا عداوه تقدر تقولي ايه مش بنعذرك hij maakt alle daad. Ik wel. O, bandak met koffie, ik van jou,